موقع الصراط شباب المساجد يقدم الدكتور رائد فتحي في الدين المعاملة الدين المعاملة كل الدين معاملة الدين المعاملة يا قائم الليل كله يا محي الليل كله بصلاة أو بركعة قد تمثلت واقتديت بالنبي عبادة وما وتمثلت وتأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم معاملة الدين المعاملة السيدة خديجة لما وصفت نبينا صلى الله عليه وسلم وصفت بالمعاملة قالت لا والله لن يضيعك الله فإنك لتقر الضيف وتحمل الكلة وتعين المعدوم وتعين على نوائب الدهر الدين المعاملة الناس يصلون ويكذبون يصلون ويفترون يصلون ويبني بيته في الشارع يصلون ويرمي الزبالة في الشارع يصلون ويقتتلون يصلون ويحترمون يصلون ويتخاصمون الدين المعاملة عبادة المعاملة عبادة الأخلاق تبسمك في وجه أخيك صدقه بتصلي معاه وتدعو عليه بتصلي معاه ولا تكلمه بتصلي معاه وانت حرم الدين المعامله الشباب الذين يشربون الخمور ابناؤنا الشباب المتسكعون ابناؤنا البنات المتسكعات بناتنا الدين المعامله اقل مراتب الايمان اماطه الاذى عن الطريق اماطه الاذى فما بالك من لا يميط الاذى انما يلقي الاذى حسبنا الله ونعم الدين المعامله يمكن نكون بالسلام بحسن الجوار بإعطاء حق الشارع يحب بعضنا بعضاً ويدعو بعضنا لبعضاً. الدين المعامله الدين المعاملة. الدين المعاملة. كل الدين معامله لا الحمد لله الحمد لله مكون الاكوان انزل القران خلق الانسان علمه البيان الحمد لله منزل الحكمه والهدى والبيان فاجراه على لسان الحبيب النبي المصطفى العدنان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وصفوته وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الظلمة والغمة وأقام الحجة وتركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال معشر المرابطين على ساحل من سواحل الشام أمة خير الأنام يا أهل الجمعة أصيقم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم وحذركم إياي عن مخالفة أمره وعصيانه وذكركم أن الله جل شأنه يوصي دوما عباده المؤمنين في محكم آيه فيقول وهو أحكم القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمة خير الأنام معشر المرابطين على ساحل من سواحل الشام يا أهل الجمعة كثيرة الأمور التي تختلط على الكثيرين من المسلمين، وان من أحوج الحوائج التي تتلبس بكل مسلم حسن فهم الإسلام وحسن فهم هذا الدين، فإن هذا الدين غدا يشكو من سوء فهمه وغدا يشكو من المنتمين له. ومن الذين تسمون باسمه ان الاسلام ايها الأحبة في الله دين جاء ليصبغ كل معالم الحياه فهو منهج حياه وهو فكره وعمل ودين ودوله وعمل القلوب وعمل الجوارح واهتمام بالدنيا واهتمام بالاخره واهتمام بنفسك واهتمام بالآخرين واداء لحق الله واداء لحق عبيد الله إن من يفرط في اي جانب من هذه الجوانب لا يكون قد وعى هذا الدين او انه يكون مدركا فاهما لهذا الدين لكنه ليس سهلا ان يتمثل هذا الدين وأن يعمل بمقتضى فهمه لهذا الدين مقولة شاعة ويصحيحة مئة بالمئة وإن لم تكن حديثا يرفع هي الدين المعاملة الدين المعاملة وأنا أقول نعم إن الدين كل الدين معاملة الدين حسن تعاملك مع الآخرين حسن أدائك لحقوق الآخرين حسن توجهك للآخرين وأنا سأذكر لك إن شاء الله جل وعلا حقائق وأمورا تجعلك إن كنت صادقا مع نفسك مؤمنا مسلما واقفا مسترشدا مستهديا سالكا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين أيها الناس والدين أيها المصلون ليس صلاة وصياما وزكاة وحجا وحسب أنا أعلم من غير المسلمين علم يقين أنا أعلم من غير المسلمين أناسا يصومون شهر رمضان كاملا يفطرون يوما واحدا هل غدوا بذلك مسلمين؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والطهارة والعبادات البدنية أساس وجزء أصيل من الإسلام بل هي من أركان الإسلام ولكنها ليست الدين الدين أبعد من ذلك الدين أوسع من ذلك الدين أعظم من ذلك أولا إذا رجعت معي الى القران الكريم وطلبت منك الآن أن تستحضر في ذهنك عدد الآيات القرآنية التي تفصل موضوع الصيام لما استحضرت في ذهنك إلا آيات معدودات من كتاب الله تتكلم عن الصيام لو طلبت منك أن تستحضر في ذهنك آيات تتكلم عن الحج لاستحضرت في ذهنك آيات محدودات معدودات معلومات تتكلم عن الحج وإن كان في القرآن الكريم سورة كاملة باسم الحج لكنك لن تجد إلا آيات قليلة إن في سورة الحج أو في البقرة ولو ذكرت لك أو طلبت منك أن تسوق إلي آيات قرآنية تتكلم عن تفصيلات الصلاة ولا أقول عن الأمر بإقام الصلاة والأمر بإيتاء الزكاة بل أتكلم عن تفصيلات الصلاة لما وجدت في القرآن من هذه الآيات إلا قليلا وذات الأمر لو طلبته منك في باب الزكاة فإنك لا تكاد تجد غير آيات الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من آيات تفصيل الزكاة إلا القليل والنزر اليسير كقوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم تطهرهم وتزكيهم حتى لما ذكرت الزكاة ذكرت في معرض بعدها المعاملتي في بعد اتصالها بالقلوب وتزكية النفوس لما كان الكلام عن الصلاة كان الكلام عن الصلاة لا لبعدها شعيرة تعبدية وإنما ببعدها المعاملتي ببعدها الإنساني ببعدها الاجتماعي عندما قال جل وعلا واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ عندما تكلم عن الحج نعم في آيات فَإِذَا أفضتم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَقَالَ جل الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولكنه قال جل من قائل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أيها الناس هذا الفهم الصحيح لدين الله القرآن الكريم آيات القرآن الكريم تتكلم بنسب قليلة عن العبادات سيما في كلامها عن تفصيلات وتفريعات العبادات بل إن السنة المشرفه هي التي علمتنا الصلاة عندما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذوا عني صلاتكم أو قال صلوا كما رايتموني اصلي وفي باب الحج عندما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وكان قد وقف في موضع من جبل عرفات فقال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف كانه المعلم والهادي والمرشد صلى الله عليه وسلم إذن آيات القرآن الكريم نتمثلها في شخص النبي العظيم صلى الله عليه وسلم فتعال معي للنقطة الثانية أسألك سؤالا كل أولئك الذين وصفوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذين مدحوا النبي الذين ذكروا خصائل النبي وشمائل النبي ومزايا النبي صلى الله عليه وسلم كم من مرة تكرر في ذكر شمائل النبي ومزايا النبي وخصائر النبي صلى الله عليه وسلم عن طول صلاته وعن طول صيامه وعن طول حجه وعن طول زكاته أنا أقول لك كلاما ما حج النبي ما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا مرة واحدة واناس يحجون في كل عام أو عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام وهم كذابون وهم من أسوأ ما يكون في التعاملات اليومية مع أبناء دينهم وملتهم وعقيدتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حج إلا مرة واحدة في عمره عن العمر فحدث ولا حرج فإننا والحمد لله ندفع الأموار الطائلة ونتحمل أعباء السفر ونحمل أنفسنا ونحمل عوائلنا ونترك وراءنا كل الدنيا منطلقين إلى عمرة تلو عمره تلو عمرة ومعتمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا أربع مرات أربع مرات فقط ومن الناس من يعتمر أربعين مرة ولا أثرت في علاقته مع الاخرين شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله عن الصلاة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في مجلس الكلام فيه من على منبر النبي إذا ذكر النبي فأطربوني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أرطبوا مجلسكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم في وصف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قالوا كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم لكن في خبر النفر الثلاثة عند البخاري لما جاءوا جاءوا فسألوا عن عبادة النبي جاءوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها قالوا هذا عبادة قليلة قال أحدهم أي قالوا أين نحم الرسول الله قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أركض وقال الآخر أما انا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء يا قائما الليل كله يا محيي الليل كله بصلاة أو بركعة قد تمثلت واقتديت بالنبي عبادة ومقتديت اقتديت وتمثلت وتأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم معاملة والعظيم هو الذي يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم معاملة السيدة خديجة لما وصفت نبينا صلى الله عليه وسلم وصفته بالمعاملة قالت لا والله لن يضيعك الله فإنك لا لتقر الضيف وتحمل الكلة وتعين المعدوم وتعين على نوائب الدهر لا والله لن يضيعك الله لما كانوا يصف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقول كان أشد حياء من عذراء في خدرها كان يسلم على الكبير والصغير كان صلى الله عليه وسلم يقول وهل أنا إلا عبد الناس كانوا يتكلمون عن تواضع النبي عن شجاعة النبي عن فتوة النبي عن زهد النبي عن جهاد النبي عن دعوة النبي عن علاقة النبي مع الآخرين هذا وصف النبي وهذه شمائل النبي فعد إلى كتب التي تتكلم عن شمائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أيها الناس القرآن الكريم افرد آيات قليلة للعبادات طيب باقي الآيات بقي الآيات إما قصص للعبرة محل بالأقوام السابقة وإما عقيدة وإما عقيدة وإما النوع الثالث معاملة معاملة أنا قلت لك عد لي من الآيات التي تتكلم عن تفصيلات الصلاة وذكرت لك إنك لن تجد إلا القليل في الزكاة لن تجد إلا القليل في الحج وإن كان أثر لكنه قليل في الصوم كذلك لكن آيات القرآن الكريم تعج بالمعاملات, بالمعاملات في كل شيء في باب العلاقات القولية مع الآخرين ويل لكل همزة اللمزة. حتى عن الهمز حتى عن الغمز حتى عن اللمز حتى عن الكلام قال جل وعلا: أيحب أحدكم ان ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن ان الله تواب رحيم وقال جل وعلا إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ربكم، أسمعتم هذا الخطاب مع العبادة؟ ألا يظن أولئك؟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 المعتمر الحاج فإن لم تفعلوا يعني تترك الربا فأذنوا بحرب حرب بحرب من الله ورسوله بحرب من الله ورسوله تجد كل الناس الحمد لله يصلون، وقل لك يا شيخ الناس الحمد لله يصلون. لماذا دائما تتكلموا للناس وعبوا دروس الناس يصلون ويكذبون يصلون ويفترون يصلون ويبني بيته في الشارع يصلون ويرمي الزبالة في الشارع يصلون ويقتتلون يصلون ويحتربون يصلون ويتخاصمون هذا الصلاة؟ هذا دين؟ هذا الإسلام؟ تتكلمون عن الغرب وعدائه للإسلام؟ عن أي شيخ نمتكلم؟ اي دين؟ نملك يوم مقدم للغرب؟ دين الاقتتال على متر أرض؟ دين القمامة في الشوارع؟ دين تؤشي عشان سيارة؟ عن أي دين؟ عن أي نموذج؟ عن أي مثال؟ عن كلمات كبيرة؟ تعلمها ابناؤنا وتعلمها اطفالنا عن صلاه نصليها ولا تهمل والبنات الشباب الذين يشربون الخمور ابناؤنا الشباب المتسكعون ابناؤنا البنات المتسكعات بناتنا مش غريب الدين معاملة آيات القرآن طافحة بالمعاملات واحد جل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عرابي قال يا رسول ايش ربنا فرض عليك قال خمس صلوات قال ولي بعدك بالحق والله والله لا إله إلا هو ما بصلي زياد عليهم خمس صلوات خلص مراح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة إن صدق ايش دخل الجنة إن إن صدق واحد ثاني بتصلي، ومش عارف إيه، بتقوم الليل، وكل الليل صلى وبالنهار تغتاب، ونميمه وعجارتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار، هي في النار يا أمة محمد المصطفى المختار والله إنه لحق ولتعلمن نبأه بعد حين والله مرأة حبست قطة قطة يا ناس وش أخوك في الله يوميا تلتقي بأناس هذا اقتتال على شيء بسيط واحتراب على شيء بسيط وكلام بذيء وشارع وثيارة وولد وطفل ليه يخوانا اين هو المشروع الحضاري الذي نحمله الإنسانية اين هو الدين الذي نحمله الإنسانية ليه؟ لماذا تزعل على ميتشل وعلى شلوم عندما لا يسلم إذا كان هذا هو الدين الذي تحمله انموذجاً لهؤلاء كيف قطة حبستها فلهي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض دخلت النار دخلت النار صحيح دخلت امرأة النار بقطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض لك أن تكون أبو فلان ولك أن تكون أبو علان ولك أن تفتل العضلات ولك أن تفتل شاربك على أن تدخل النار ولك أن تتبع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تكن هينا لينا تالف وتؤلف ترحم وترحم وتكن مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ايها الاحبه صدقوني ليست عبره بالكلام العبره ان نفقه ونفهم ونعمل ونتبع اسال الله ان يجعلنا ممن يستمعون قومي فاتبعون احسنه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد ذلك أيها الأحبة في الله إذا طلبت من واحد منكم أن يعود إلى كتب التراجم يسميها علماؤنا كتب التراجم كتب التراجم هي الكتب التي عنيت بالترجمة أي بالكتابة عن حياة أجلة علماء المسلمين لو طلبت منكم أن تقرأوا عن العباد ستجدون كتبا مفردة بأسماء العباد مثل كتاب صفة الصفوة وإلى حد معين كتاب حلية الاولياء صفة الصفوة للجوزي الجوزي الاولياء الأولياء للإمام الأصفهاني وغيرهم لكنك ستجد عددا محصورا من الأسماء ألفا أو ألفا وأربعمائة ألف هؤلاء من نجدهم في تاريخنا الإسلامي في تاريخنا الإسلام ألف صالح الفي صالح خمسة آلاف رجل صالح فقط هذا ما يوجد عندنا رواة الحديث أكثر ممن ترجم لهم على أنهم عباد الفقهاء أكثر ممن ترجم لهم أنهم عباد أقل من ترجم لهم هم العباد وأكثر منهم الفقهاء وأكثر منهم رواة الحديث ليه لأن الأمة لم تكن تركز على العبادة بمعناها الضيق الذي نفهمه اليوم العباده عند اليوم صارت مفهوم في قمه الجهل وعدم الوعي والادراك الامه كلها كانوا على درجه من العباده لكن مش العباده البدنيه فحسب وانما عباده المعامله عباده الاخلاق تبسمك في وجه اخيك صدقه بتصلي معه وتدعو عليه بتصلي معه ولا تكلمه بتصلي معه وانت حرك هكذا عن الفحشة والمنكر قال لك بتديش صلاتك بتصوم ومتغتاب قال لك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فلدع طعام وشرب روح يوكم يشرق هل مش أنا وحبيبي هل محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي بقول تبسنك يا أخي كالصدقة الإمام دون ستون شعب علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان طل الأذى لما ترمي الأذى على الطريق بفتح في السيارة برمي الوسخ من الطريق يا حبيبي ليه يا بوي هذا هذه سنة النبي هذا الدين يا حبيبي أنت أقل مراتب الإيمان ما وصلتها أقل مراتب الإيمان إيمان طل الأذى عن الطريق إيمان طل الأذى فما بلك بلدي لا يميط الأذى وإنما يلقي الأذى حسبنا الله ونعم الوكيل تراجم الفقهاء أكثر تراجم المحدثين أكثر وأقلها تراجم العباد لأن العبادة كانت ذات معنى واسع ماليزيا دخلت في الإسلام بالأخلاق بالمعاملة مش بالعباده المأله من اليوم. يوم أكبر دولة إسلامية دخلت الإسلام بالمعاملة موزمبيق دخلت الإسلام بالمعاملة الشطر الجنوبي من القاره السمراء أو السوداء دخل الإسلام بالمعاملة علماء كثر أسلموا بالمعاملة رجل قسطين لهم أختم رجل كتب قسط ونشر في كل مكان قال الحمد لله كنت ان اصد عن دين الله وانا لا ادري رجل كان سائق حافلة في بريطانيا رأى المسلمين فوع جباب المسلمين قال ما يخرج مسلم معي اعرف المسلم من لحياته من كذا إلا إذا جاءت امرأة عجوز قام ما وأجلسها وقال ارى اخلاق جميله وحتى اصدقكم القول هذا ليس معناه خاص بالمسلمين حتى غير المسلمين فيهم اخلاق قال لكن رايت المسلمين مقيمين على اخلاق قال فاردت أن اقرا عن الاسلام قرأت عن الإسلام يقول فاردت أن امتحن اول مسلم فان نجح اسلمت وان لم ينجح لم يسلم والعياذ بالله يقول هذا الرجل بعد ذلك خبره قال فصعدت حافله فدفعت انقول مثلا عشرة الأصل يعيد سبعة فعاد إليه سبعة وتسعين كما لو دفع مئة قال فامسكت المال وأنا لا ادري فجلست خلف السائق فامسكت المال هل أعود للسائق أم لا أعود أعود أم لا أعود أعود أم لا أعود قال فتذكرت أكل المال الحرام وأن حرام إذا دخلت في الحلال أهلكه قال فاستغفرت الله وكنت مسرعا إلى الرجل فأعطيت المال فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قلت إشبيك قال أنا كنت أمتحن أول مسلم يطلع الحافلة حتى أسلم أو لا أسلم فكنت أنت وهنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيكتب الحكاية وهيبكي ويقول كنت أصد عن دين الله وأنا لا أدري كنت أصد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم أخ صديق حدثني عن حالة في فرنسا شاب مسلم عنده شركة كبيرة في نهاية السنة لما تقدم معاملات, ال... معاملات الضرائب فجاءه المحاسب والمحامي اللي عنده شركه كبيره هائله فقال يمكن يمكن أن ندفع ضرائب لاكثر من 60% قال كيف قالوا باحتيال ولكنهم كلهم يفعلونه قال ابدا هذا محرم عند المسلمين قال يا رجل هذا كل الناس يفعلون هذا الاحتيال قال هذا محرم عندنا قالوا حتى لينولد لاباء واجداد فرنسي يفعلون ذلك قال أبدا هذا محرم عندنا فوقفوا الاثنين المحاسب والمحامي وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله فنمكن أن نكون دعاة بالمعاملة دعاة بالابتسامة دعاة بالسلام دعاة بحسن الجوار دعاة بإعطاء حق الشارع دعاة, دعاة أن يحب بعض بعضا ويدعو بعضنا لبعضا اللهم يا اول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ضياء السالكين ويا رجاء الخائفين ويا أمل المستضعفين ويا نور المستوحشين ويا هذا الحيار والتائهين اللهم نور قلوبنا من الإيمان واليقين اللهم زيننا بزينة التقوى والإحسان والإيمان اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير من يومنا نلقاك فيه اللهم إنا نسالك لأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وجدك الأكرم واسمك الأعظم أن تنور قلوبنا من الهداية والإيمان. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم حسن أخلاقنا اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا رب العالمين اللهم أدبنا بأدب الإسلام واجعلنا لعبادك المؤمنين متواضعين ومعهم صادقين ولهم محبين وفي غيبتهم لهم داعين وفي حضورهم في وجوههم متبسمين اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك نسال من سلمت ونحال من حاربت اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم ربنا إذا صرنا إلى جنادل تحت التراب فرحمنا وكن معنا وأنسنا في وحشتنا وغربتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يدخلون جنة بغير حساب ولا عذاب يا أكرم الأكرمين اللهم فهمنا ديننا وألهمنا رجدنا وقنا شر أنفسنا وسلكنا إليك ودلنا بك عليك وعرفنا إليك اللهم من أقلوبنا حبا ومعرفة وأمن وإيمانا وسكينة رطم أنينة اللهم ذقنا من لذة معرفتك اللهم أذقنا من لذة حبك ومن لذة الأنس بك والشوق إليك والكون معك يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين فتحا تغبنا فيه بالآخرة وتزهدنا فيه بالدنيا وتجعلنا نعبدك كأنما نرى الجنة والنار رأي العين يا أكرم الأكرمين اللهم آمين آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين